موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا من عبادنا فمنهم ضالٌ لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات.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 جَنَّاتٌ عَلَيْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ نَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي ويحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ يحللون فيها من الثاويرا من ذهب ولؤلؤ او ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا شكور إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور الذي أحننا دار المقامات من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها وَالَّذِينَ كفروا لهم النار جهنم لا يقضى عليهم فيومه وَالذِّينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ يُقْضَى عليهم ك نجزي كل كفور، وهم يصرخون في. وجاءكم النذير فذوقوا فبال الظالمين من نصير فذوقوا فبال